فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة عالم المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن امارتها قال أنت لذا الأمة ربتها وان ترى الحفاة العرات العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق طلب استماليه ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم هذا الحديث معروف بين اهل العلم بحديث جبريل عليه السلام وانما نزل جبريل بوحي من الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يسأله هذه المسائل لأن المسلمين كانت نفوسهم متعلقة بمعرفتها ومعرفة المراد منها وأحكامها وقد عرضنا في دروس متعددة لكثير من ما جاء في هذا الحديث من مسائل وكان من آخرها يعني من آخر هذه المسائل هو إطلاق كلمة الإسلام وكلمة الإيمان على معنى واحد حيث إن من دخل في هذا الدين دين الإسلام فانه ياتي بالاعمال الظاهره والباطنه وانه لا بد وان يقر بوحدانيه الله جل وعلا والوهيته واستحقاقه للعباده وانه يؤمن بملائكه الله وبكتبه ورسله وباليوم الاخر وهذه اركان الإيمان ولا بد وان يقوم باداء الواجبات الظاهره والتي هي من شعارات الاسلام كاداء الصلاه والزكاه والصوم والحج فانها هي اركان الاسلام ولذلك اذا اطلق الاسلام قصد به الاسلام والايمان معا واذا اطلق الايمان اريد به الايمان والاسلام معا إلا إذا اجتمع في لفظ فيحمل كل واحد على المعنى الخاص به وقد أورد المصنف رحمه الله أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى وتبين أن ما اختلف فيه أهل العلم من إطلاق لفظ الإسلام على تطلق يعني الإسلام لفظ الإسلام على أي شيء يطلق ولفظه الايمان على اي شيء تطلق فبين رحمه الله ان هما يتناولان ويتناوبان ويجتمعان ويفترقان بما فيه الكفايه وقساق احاديث وآثارا كثيرا عن الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأشار رحمه الله إلى أن طائفة من علماء السلف يعني خاصة العلماء في القرون الأولى جرى بينهم اختلاف في تحديد معنى الإيمان ومعنى الإسلام ثم إنهم اختلفوا أيضا في المراد بالإيمان وما هو الإيمان وعلى أي شيء يطلق الإيمان وما هي أركان الإيمان والخلاصه في هذا المعنى اشار اليها المؤلف رحمه الله وبين انها من اوائل ما جرى فيه الخلاف بين هذه الامه فقد ذهبت الخوارج الى ان المراد بالايمان يعني التصديق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالاركان وأن كل جزء من هذه الأجزاء الثلاثة يمثل جزءا من الإيمان وأن الإيمان مجموع هذه الثلاثة الأشياء لكنهم ذهبوا إلى أن هذا العمل إلى أن العمل في الإيمان أمر أساسي بحيث لو إن الإنسان ترك شيئا منه أو عمل خلافه فإنه بتركه أو بعمل خلاف ما أمر الشارع يكفر ويخرج عن الملة ووافقهم المعتزلة في أن العمل جزء أصيل في معنى الإيمان وأن من تركه يسلب منه وصف الإيمان وإن لم يخرج عن الملة محل الفرق بين الخوارج والمعتزلة انهم يتفقون على ان من ارتكب معصية او ترك واجبا يسلب منه الايمان يعني لا يسمى مؤمنا ينزع منه الايمان الخوارج غلط فاخرجته عن الملة وقالت هو كافر ولذلك تبيح دمه وتجيز قتله ومن هذه يعني الفتنة ومن هذا المنطلق أباحوا دم عثمان رضي الله تعالى عنه وقتلوا علي رضي الله تعالى عنه وحاولوا أن يقتلوا معاوية رضي الله عنه وهكذا قتلوا كثير من المسلمين لأنهم لم يقوموا ويؤد العمل المطلوب وأما المعتزلة فإنهم يوافقونهم في سلب الإيمان عمن ترك العمل لكنهم يقولون هو ليس بمؤمن أيضا وليس بكافر ولكنه في منزلة بين المنزلتين والسبب في ذلك أن الخوارج والمعتزلة يرون أن العمل جزء أصيل وجزء أساسي في الإيمان ينتقض الإيمان بانتقاضه يعني بترك العمل ينتقض الإيمان أما اهل السنة والجماعة فهم يقولون بأن العمل جزء من الإيمان لكنه جزء مكمل ولكنه جزء مكمل ينقص الإيمان بنقصانه لكنه لا ينتقض بنقصانه أو بفقد العمل لا ينتقض الإيمان بترك العمل وإنما ينقص الإيمان بحيث يتفاوت الناس في إيمانهم ويزيد الإيمان وينقص بالعمل الصالح وبفعل المعاصي ولا يخرجون من ترك العمل عن الملة، بخلاف الخوارج وبخلاف المعتزلة، وهذا هو الفرق بين رأي الخوارج والمعتزلة وبين رأي آل السنة والجماعة. أن العمل يزيد وينقص في الإيمان، لكنه لا ينقضه. ويستدل من ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. من أن بعض العمل ينقض الإيمان كترك الصلاة عنده ترك الصلاة ينقض الإيمان وهذا إنما ذهب إليه لدليل مستقل قائم بذلك استدل به رحمه الله وهو قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر وذهب الإيمان أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الإيمان هو التصديق والإقرام وأن العمل شرط وليس جزءا شرط مكمل للإيمان مطلوب من الإنسان أن يفعله لكنه لو لم يفعل فإن الإيمان لا يتأثر بالزيادة أو بالنقصان هذا ما ذهب إليه الإيمان أبو حنيفة رحمه الله وذابت المرجئة إلى أن العمل لا يضر ولا أثر له في الإيمان لأن الإيمان عندهم مجرد الإقرار من أقر بالإيمان قال أنا مؤمن يكون مؤمنا وفي نظرهم يكون مؤمنا كامل الإيمان وإن لم يؤدي واجبا من الواجبات أو يقوم بعمل من أعمال الإيمان لأن العمل عندهم لا اثر له ولذلك استهر عنهم قولهم لا ينفع لا يضر مع الايمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاع لا يضر مع الايمان ذنب وقد عرفنا ايضا فيما مر بنا ان الجهمية وهم الغلاة من المعتزلة يرون ان الايمان هو مجرد المعرفة مجرد ان يعرف الانسان ربه يكون مؤمنا وان لم يعتقد وان لم يفعل وان لم يطيع يكون مؤمنا بمجرد المعرفة ولذلك حج اهل السنة والجماعة الجهمية فيما ذهبوا اليه بان هم يرون ان فرعون مؤمن وان ابليس مؤمن وأن سائر الكفار مؤمنون لأنهم يعرفون الله وهذا القول من أفسد الأقوال ومن ابطلها لذلك اختلف اهل العلم في هذه المسألة والاختلاف كما قلت ربما كان هو أول اختلاف جرى بين أفراد هذه الأمة حيث ظهرت الخوارج والخوارج إنما ظهرت في ازمان الصحابة رضوان الله عليهم وكذلك جاء من بعدها المعتزلة والقدرية والجهمية ولهذا المصنف اشار الى هذه المسألة في ختام هذا الفصل الذي عقده لبيان الفرق بين الايمان والاسلام قال وهذه المسائل اعني مسائل الاسلام والايمان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 للصحابة رضوان الله عليهم حيث انهم عدوا من ترك واجبا عدوه كافر ولذلك كفروا عثمان رضي الله عنه وقالوا انه خالف سيره الشيخين وبذلك يكفر وكفروا علي رضي الله عنه لانه قبل التحكيم لما رفع اهل الشام المصاحف وقالوا لا حكم الا لله قبل رضي الله تعالى عنه التحكيم فعدوه بهذا القبول كافر قالوا لانك تشككت في صدقك وفي قولك وقبلت منهم التحكيم وتركت ما انت عليه من الحق وبذلك يعتبر اعتبروه كافر وحلوا دمه ومن هنا قتلوه رضي الله تعالى عنه في القصة المشهورة قال وهو خلاف الخوارج للصحابة رضوان الله عليهم حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وادخلوهم في دائرة الكفر يعني حكموا عليهم بأنهم كفار وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزله بين المنزلتين وهذه وقعت في زمن التابعين يوم أن كان أهل العلم يجتمعون في حلقة الإمام الحسن البصري رحمه الله فجاء قوم يسألون ويستفسرون عمن ارتكب معصيه ومات ولم يتب ما حكمه فقام واصل ابن عطاء وهو من تلاميذ الحسن وقال رايه الذي اسس المعتزله عليه رايهم قال أرى انه ليس بمسلم وليس بكافر وإنه في منزلة بين المنزلتين فنفى عنه الإيمان والإسلام ولم يخرجه كالخوارج عن دائرة الإسلام إلى الكفر لكنه يوافق الخوارج في النتيجة يقول لكنه مخلد في النار ليس بمؤمن وليس بكافر وهو في منزلة بين المنزلتين ومن احكامه انه يخلد في النار شأنه شأن الكفار وان لم يسمى بالكافر لانه مسلوب الايمان هذا ما ذابت اليه المعتزلة وبنوا كثيرا من ارائهم على هذا الباطل الذي استنبطوه والذي صدح به واصل ابن عطاء ومن ثم اعتزل مجلس الامام الحسن البصري فقال الامام الحسن اعتزل مجلسنا واصل فسمي مذهبهم بمذهب المعتزله قال ثم حدث بعضهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين ثم حدث خلاف المرجئه والمرجئة كما قلت طائفه يعني يعد من أبعد الناس على الإيمان ذلك لأنهم يقولون إن الإيمان هو الإقرار باللسان ومن مبادئهم أن المنافقين مؤمنون لأنهم أقروا بالإسلام وقيل لهم وعندما نوقشوا في هذه المسألة وقيل لهم إن الله تعالى أخبر عنا المنافقين في الدرك الأسفل من النار وأنهم أشد من الكفار قالوا لا الله يعذبهم لذنب آخر غير مسألة الإقرار هم باعتبار الإقرار يعتبرون مسلمون مع أن الله كذبهم حيث قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فهم يقولون ما دام اقروا هم مسلمون وأما كونهم يعذبون فلغير لغير الإقرار وهذا الرأي لا شك أنه رأي باطل وضنوا على هذا الرأي قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب يعني أن الإنسان إذا قال أنا مؤمن واقترف كل الآذام وترك فعل كل الواجبات وارتكب كل المحرمات وفي نظرهم مؤمن كامل الإيمان قال وقولهم إن الفاسقة مؤمن كامل الإيمان قال وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصاريف متعددة يعني كتبوا في تعريف الإسلام والإيمان وكتبوا في معنى الإيمان قال وممن وصف في الإيمان وممن صنف في الإيمان من ائمه السلف الإمام أحمد رحمه الله وابو عبيد القاسم بن سلام وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن أسلم الطوسي وغيرهم ومن ذلك منهم الإمام العدني وغيرهم ممن ألف في كتب الإيمان قال وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف أي فألف المعتزلة في مسائل الإيمان، كما ومن أشهر كتبهم العدل أو التوحيد والعدل، وممن قال، وقد ذكرناها هنا مكة جامعة لأصول كثيرة من هذه المسائل والخلاف فيها أو الاختلاف فيها. وفيه إن شاء الله كفاية يعني مما ذكره في تعريف الإيمان وبيان على ما يطلق الإيمان وأركان الإيمان وشعب الإيمان كما مر معنا في حديثه في الحديث المشهور الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبا اعلاها قول لا إله إلا الله وادناها اماطه الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ثم قال رحمه الله فصل قال قد تقدم ان الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ايضا يعني إذا أطلق الإيمان يندرج تحته الإسلام ويكون العمل جزءا من أركان الإيمان جزءا من الإيمان لان الايمان تصديق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالاركان قال وذكرنا ما يدخل في ذلك من اعمال الجوارح الظاهره ويدخل في مسماها ايضا اعمال الجوارح الباطنه كلها تسمى من شعب الايمان فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله وهذا من أعمال القلوب والنصح له ولعباده وسلامة, وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من أنواع الأذى وكلها من الأعمال القلبية لكنها تدخل في مسمى الإسلام قال ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله وهذا من أعمال الجوارح وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه وزيادة الإيمان بذلك وهذه أيضا من المسائل التي قال بها أهل السنة والجماعة إن الإيمان يزيد وينقص إن الإيمان يزيد وينقص وينقص، وكذلك تحقيق التوكل على الله وهذا كله من اعمال الجوارح وخوف الله سرا وعلانية والرضا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم رسولا واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر يعني لو أن الإنسان خير بين أن يقطع إربا إربا أو بين أن يسام من العذاب أشد وبين الكفر لا شك إن هذا الاختيار يعد من الإسلام ويعد من الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن من كان في الأمم السابقة من قبلنا كان الرجل يوضع المنشار على رأسه حتى يشق نصفين ولا يغير رأيه ولا دينه قال واستشعار قرب الله من العبد ودوام استحضاره. وايثار محبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على محبة ما سواهما والمحبة في الله والبغض في الله والعطاء له والمنع له وأن يكون جميع الحركات والسكنات وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية والاستبشار بعمل الحسنات والفرح بها والمساعة بعمل السيئات والحزن عليها وايثار المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم وكثرة الحياء وحسن الخلق ومحبة ما يحبه لنفسه لإخوانه المؤمنين ومواساة المؤمنين خصوصا الجيران ومعابدة المؤمنين ومناصرتهم والحزن بما يحزنهم هذه كلها جاءت على انها من اركان ومن شعب الايمان لكنها ايضا تسمى بمحاسن الاسلام وانها اعمال من الاسلام لاننا متى اطلقنا الاسلام جمعنا بين أركانه وشعبه وأركان الإيمان وشعبه ومتى أطلقنا الإيمان قصدنا بذلك الإيمان وأركانه وشعبه وأركان الإسلام ثم رحمه الله استطرد في هذا الموضوع بعد أن أشار إلى ذلك بالجملة ساق أدلة وأحاديث تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال تروى عن السلف رحمهم الله تبين أنهم استعملوا هذه المعاني ووصفوها بالإسلام مع أن هذه المعاني عندما تألف العلماء أدرجوها تحت شعب الإيمان فلا فرق بين أن توصف بانها ايمان وشعب من الايمان وبين ان توصف بانها من محاسن الاسلام قال فاما ما ورد في دخوله يعني الاسلام او الايمان في دخوله يعني الايمان في اسم الاسلام قال ففي مسند الامام احمد والنساء عن معاوية بن حيداه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به قال الاسلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله بعثه بالاسلام فقال الاسلام قلت وما الاسلام يعني ما تعريف الاسلام ما ماهيه الاسلام فقال أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك إلى الله وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة فذكر هنا بعض أعمال من أركان الإسلام وبعض أشياء هي من أركان الإيمان فجمع بين أركان الإيمان وأركان الإسلام في تعريف الإسلام قال وفي رواية له قلت وما آية الإسلام يعني ما علامة الإسلام قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت يعني عن كل ما يتنافى مع دين الإسلام وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وكل مسلم على مسلم حرام يعني وكل المسلم كما جاء في الحديث على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فقد وصف هذه جعل هذه الأشياء من علامات الإسلام ما عنا أهل العلم يذكرونها من علامات الإيمان وغرضه من ذكر هذا الحديث أن يبين أن لفظ الإسلام والإيمان تطلق على ما هو من اركان الايمان ومن شعب الايمان وما هو من اركان الاسلام وشعب الاسلام قال وفي السنن عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال في خطبته بالخيف من منن والمراد بالخيف يعني في المكان الوادي الذي يسمى بالخيف والذي وضع في, مك في وضعه الآن المسجد المشهور في مينن مسجد الخيف نسب إلى الموضع والخيف هو نوع وادي من الأودية الوادي يسمى بالخيف لأنه تجري فيه مياه الأمطار قال بالخيف في مينن قال ثلاث يعني مما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف الأمة بالإيمان والإسلام قال ثلاث لا يغل لا ي... عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاه الأمور ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف الثلاثة وهي من علامات الإيمان أدرجها ضمن شعب وأركان وأوصاف الإسلام وقوله إخلاص العمل لله لأن هذا من الأمور الباطنية وهذا من الأمور الباطنة وهذا من أعمال القلوب ومع ذلك ذكر في أوصاف المسلمين ومناصحة ولاة الأمور أيضا هذا منه ما هو ظاهر منه ما هو باطل وهو من أعمال الإيمان لكنه ذكر هنا في أعمال الإسلام ولزوم جماعة المسلمين قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم يعني إنهم إذا توجهوا بالدعاء إلى الله، أجاب الله دعائهم وقصر الإجابة عليهم دون غيرهم، فمن يخرج عنهم، ومن يشد منهم، ومن يفارق الجماعة لا تشمله دعوة المسلمين. قال فأخبر عن هذه الثلاث الخصال تمثل غلة عن قلب المسلم، مع أن هذه من أعمال الإيمان. قالوا في الصحيحين يعني البخاري ومسلم عن أبي موسى يعني الأشعرية رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه سئل أي المسلمين أفضل فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني إن أفضل المسلمين من كان هذا وصفه ومن كان هذا وصفه الذي يسلم المسلمون من لسانه فلا يؤذيهم بلسانه والذي يسلم المسلمون من يده فلا يؤذيهم لا شك ان هذا يعد ممن امتثل اوامر الإيمان ومع ذلك وصف بأنه مسلم نعم هذا وصف المنافقين نعم المنافقين يأتون إلى النبي يقول استغفر لنا وهم أصلا لا يؤمنون بالنبي ولذلك الله قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال المسلم أخ المسلم فلا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فهذه خصال وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها المسلمين وفيها من خصال الايمان يعني اشياء فاطلق وصف الاسلام هنا في هذه النصوص وأراد بها الإسلام والإيمان قالوا أما ما ورد في دخوله في اسم الإيمان يعني يصف الرجل بأنه مؤمن ويذكر فيه من خصال الإسلام فمثله قوله تعالى أو فمثل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وهذه من أوصاف المسلمين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ثم قال أولئك هم المؤمنون حقا أي فسماهم مؤمنين مع أنه ذكر من أوصافهم ما يتعلق بخصال المسلمين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 وهذه أيضا من صفات الإسلام ومنه قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا أو على الله فليتوكل المؤمنون والتوكل من أوصاف المسلمين ومن أوصاف المؤمنين وكذلك قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فعلق كمال الإيمان بالتوكل على الله وقوله تعالى وَخَافُونِي إِن كنتم مؤمنين والخوف من علامات الإسلام فأطلقه ووصف به المؤمنين قال وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسولا وهذه أيضا من أوصاف الإيمان والإسلام قال والرضا بربوبيته والرضا بربوبية الله يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له وبالرضا بتدبيره للعبد واختياره له فيندرج تحتها بعض أركان الإيمان ومنه قوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال والرضا بالإسلام دينا يقتضي اختياره على سائر الأديان وهذا أيضا فيه من خصال الإيمان إذن فأطلق هذه الأوصاف وأراد بها الإيمان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 عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن, أن, أن يلقى في النار فهذه من اوصاف الإسلام وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم أحوال المؤمنين وفي رواية وجد بهن طعم الإيمان وفي رواية طعم الإيمان وحلاوته أو طعم الإيمان وحلاوته كل هذه روايات جاءت وأشار إليها المحقق بأنها جاءت في مسند الإمام أحمد وفي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذلك ابن حبان قال وفي الصحيحين عن ألسني عن ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فهذه من علامات الإيمان، وفي رواية من أهله وماله والناس أجمعين. قال وفي مسند الإمام أحمد الأبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما وأن أحب إليه مما سواهما وأن تحترق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله فوصف الإيمان بهذه الأفعال, الأفعال التي هي من صفات الإسلام وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للضمآن في اليوم القائض يعني في اليوم الشديد الحر قلت يا رسول الله كيف لي بأن أعلم أني مؤمن يعني كيف أختبر إيماني فقال عليه الصلاة والسلام ما من امتي أو هذه الأمة عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله عز وجل جازيه بها خيرا يعني فيعملها ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها ويعلم أنه لا يغفر إلا الله ويعلم انه لا يغفر, لا يغفر الا هو الا وهو مؤمن وتجنب السيئه وهو يرى انها سيئه انها سيئة وان الله يعاقب عليها من فعل ذلك كان مؤمنا دخل الايمان في قلبه قال وفي مسند بقيه بن مخلد الرجل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صريح الإيمان إذا سألت صريح الإيمان إذا اسات أو ظلمت أحدا عبدك أو ظلمت أحدا عبدك أو أمتك أو أحدا من الناس صمت أو تصدقت يعني قابلت الاساعه بالحسن صريح الايمان يعني تمام الايمان وكماله اذا ظلمت احدا من هذا الاحد الذي تظلمه عبدك او امتك فاذا كنت انت تحاسب نفسك على ظلم العبد والامه ومحاسبتك نفسك على ظلم الحر من باب ايه من باب اولى ولذلك الإنسان متى يكمل إيمانه بمجرد ما يحس بأنه أسأى إلى أحد أنه قد أسأى وأخطأ فعليه أن يستغفر الله ويتوب وأنه إذا أحسن إلى أحد يعلم أن الله وفقه لذلك فيحمد الله ويشكر عليه ويشكره على ذلك من كان هذا حاله ذاق طعم الإيمان وعرف انه مؤمن نعم قال وفي مسرد الامام احمد عن ابي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال المؤمنون في الدنيا على ثلاثه اجزاء الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم يعني كما وصفهم الله تعالى في هذه الآية. والطائف الثاني والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم بحيث لا يخون ولا يظلم. ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله جل الله عز وجل يعني من عزف عن الدنيا. ومن بلغ به الزهد مبلغا. فالدرجه الاولى للمؤمنين الذين التزموا طاعه الله وطاعه رسوله والدرجه الثانيه الذين زادوا على الدرجه الاولى بان كانوا امناء بان كانوا لا يخونون عهدا بان كانوا لا ينقضون نثاقا بان كانوا محل الأمانة يركر الناس إليهم في حفظ أموالهم دون أن يأخذوا منها شيء وأما الطائفة الثالثة وهي أعلى الطوائف من جمعت بين الحالين وزيادة أنهم كانوا على زهد وعفة بحيث لو وجد ووضع المال بين أيديهم وأقبلت عليهم الدنيا فإنهم يزهدون عنها ولذلك لا تتشر يعني لا تشرف نفسهم لا تتطلع نفوسهم إلى محبة الدنيا لا تتطلع نفوسهم إلى الاستكثار من الدنيا لأنهم يعلمون أن هذا المال مال الله وأن الله إنما يعطيه من الناس اللي وليبتليهم وهو لا يريد أن يخوضا في ذلك حتى لا يشغل نفسه عن الله جل وعلا. قال وفيه أيضاً يعني وفي مسند الإمام أحمد عن عمرو بن عبسة أو عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما الإسلام؟ قال طيب الكلام وإطعام الطعام يعني أن يكون كلامك طيبا وأن تقدم للناس يعني تكون كريما بأن تقدم لهم الطعام لا تحجبه عنهم خاصة من كان محتاجا وخاصة من كان جائعا فتقدم له وإذا قدمت له الطعام وأنت تريد بذلك وجه الله كان هذا من علامات الإيمان ومن علامات الإسلام قال قلت ما الإيمان قال الصبر والسماحة الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على اقدار الله والسماحة يعني ان تكون سمحا فيما بينك وبين الناس قلت أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قلت أي الإيمان أفضل قال خلق حسن فهذه أوصاف تطلق على المسلمين على الإسلام أو تذكر في الإسلام على أنها من شرائطه وأركانه وأوصافه وتطلق في الإيمان فنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الإسلام بصفات الإيمان ووصف الإيمان بصفات الإسلام وهذا محل الشاهد قال وقد فسر الحسن البصري رحمه الله الصبر والسماحة فقال الصبر هو الصبر عن محارم الله والسماحة بأدائه فرائض الله عز وجل يعني يكون الإنسان ملتزما بأداء الواجبات مجتمبا المحرمات قالوا في الترمذي نعم <تصفيق> لماذا <تصفيق> هي <إيه> لماذا <تصفيق> يقول الرجل يتمنى ان يكون له مثل احد ذهبا هل ينقذ ذلك من إيماني الجواب إذا أتمنى أن يكون له ذلك لينفقه في سبيل الله فهذا من كمال الإيمان وتمامه أما إذا تمنى أن يكون له ذلك ليكنزه فإن الله تعالى توعد من من من يكنس فقال والذين يكنزون الذاب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يكوى عليها في يحمى عليها في نار جهنم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فكونه يتمنى المال مجرد تمني المال لا يؤثر في الإيمان يعني لا ينقصه ولا يزيده لكن ما يترتب على تمني المال إن ترتب عليه الإنفاق في سبيل الله فهذا من زيادة الإيمان وإن ترتب عليه يعني فعل المعصية بمنع المال عن أهله وحجبه عنهم فإن هذا من علامات نقص الإيمان قال وبالترمذي وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق فنلاحظ هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان وبيّن أن من أفضائل الإيمان حسن الخلق قال وخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وخرج البزار في مسنده من حديث عبد الله بن معاوية الغاضر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام وذكر الحديثة قال وفي آخره فقال رجل وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن يعلم أن الله معه حيث كان قال وخرج أبو داود أول الحديث دون آخره فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الإيمان ما وصف به الإسلام ومن خصال الإسلام ما وصف به لأنه قال ذاق طعم الإيمان أو ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان وذكر الشهادتين وهي من أركان الإسلام وكذلك دفع الزكاة وهي من أركان الإسلام قال وخرج الطبراني من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال وخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامط رضي الله تعالى عنه إيش عندكم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت وسيمر بنا أن هذه الخصلة هي من خصال الإحسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان هكذا جاء في هذه الرواية وفي بعضها الحياء شعبة من الإيمان قال وخرج الإمام أحمد وابن ماجه رحمه الله من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما المؤمن كالجمل الألف حيثما قيد إنقاده يعني إن المؤمن هين الليل ما دام وجه للطاعة وللعباده لكنه إذا كانت المعصية فلا قال وقال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم فاعتبر الصلحه من علامات الإيمان قال وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد, مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وفي رواية لمسلم المؤمنون كرجل واحد وفي رواية له ايضا المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله يعني يريد أن يبين العلاقات بين المؤمنين بعضهم ببعض وبين المسلمين بعضهم ببعض فوصف هذه العلاقة مر بأنها من الإسلام ومر بأنها من الإيمان وأراد بذلك يعني معنا واحدا قال وفي الصحيحين عن أبي موسى يعني الأشعرية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا قال وشبك بينه اصابيعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فهما وصف هذه الحال بالإيمان ووصفها في في الحديث من قبل بالإسلام فدل ذلك على أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد قال وفي مسند الإمام أحمد عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من اهل الايمان بمنزلة الرأس من الجسد